الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واستنى بسنته ودعى بدعوته إلى يوم الدين الحديث الثاني وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحديث الطويل الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام مراتب دين الإسلام المرتبة الأولى مرتبة الإسلام والثانيه مرتبة الإيمان والثالثه مرتبة الإحسان وهذا الحديث تفرد الإمام مسلم بإخراجه ولم يخرجه البخاري رحمه الله تعالى وهو يشتمل على شرح مراتب الدين كلها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخره قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فأما الإسلام فلقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالاعمال الظاهرة بأعمال الجوارح الظاهرة قولا وعملا أول ذلك الشهادتين وهذا عمل اللسان ثم ذكر إقامة الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل وهذه الأعمال الظاهرة منها ما يكون بدنيا كالصلاة والصوم ومنها ما يكون ماليا وهو ايتاء الزكاة ومنها ما هو مركب منهما كالحج لمن يحج من خارج مكة فهذا ينفق المال ويحج بالبدن فهي عبالة مالية بدنيه وقد وردت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام مثل قوله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فهذا عمل ظاهر وسمى النبي عليه الصلاة والسلام من يعمله بأنه مسلم وكذلك في حديث عبد الله بن عامر الصحيحين أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو أي الإسلام خير فقال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف فبين أن اطعام الطعام من الإسلام وأن إقراء السلام من الإسلام فهذه أعمال وصف النبي عليه الصلاة والسلام من عملها بأنه مسلم وهذه أعمال ظالم اضافه الى الاعمال إلي التي ألا ذكرها ألا في حديث جبريل الذي ذكرناه نا نا نا نا نا نا. ذكر فيه هذه الأركان الخمس الشهادتين والصلاه والصيام والزكاه والحج الشهادتان قول والصلاه والصيام عمل بالبدن والزكاه عمل بالمال والحاج عمل بالمال والبدن وهنا ذكر أيضا سلامه المسلمين من لسانك ويدك أيضا هذا من الإسلام وأن اطعام الطعام وإقراء السلام أيضا من الإسلام بل هو خير الإسلام قال له الرجل أي الإسلام خير قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ترك المحرمات من الإسلام كما أن فعل الواجبات والأعمال الظاهرة من الإسلام ذكر أن ترك المحرمات أيضا داخل في مسمى الإسلام كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني واضح؟ ثم فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بأنه الاعتقادات الباطنة فقال لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وفي بعض الروايات قال بدل من اليوم الآخر قال والبعث بعد الموت فهذه الأركان هي اعتقادات باطنة أعمال باطنة وهذه تخرى في القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله واضح؟ فذكر القدر في آية المستقل إن كل شيء خلقناه بقدر فبين النبي عليه الصلاة والسلام هنا أن الإيمان هو الاعتقادات الباطلة وعليه فالإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان يطلق على الاعتقادات الباطل واحيانا يكون الاسلام بمعنى الايمان ويكون الايمان بمعنى الاسلام فقد ياتي نص فيه ذكر الاسلام والمقصود به ايضا الايمان وياتي ذكر الايمان والمقصود به ايضا الاسلام فلا فرق بينهما عندئذ فيصح اطلاق كل منهما على الآخرين لكن إذا اجتمع في سياق واحد يعني جاء ذكر الإيمان والإسلام في حديث واحد أو في نص واحد فعندئذ يكون الإسلام له تفسير والإيمان له تفسير فيكون الإسلام مفسر بالأعمال الظاهرة ويكون الايمان مفسر بالاعتقادات الباطنه ولذلك في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإسلام علانية والإيمان في القلب والأعمال تظهر علانيه أما, اما التصديق في القلب فلا يظهر علي. لكن علي. هذا التصديق علي. الذي يكون في خلق. القلب يظهر على الجوارح من خلال هذه علي. الاعمال علي. الظاهرة علي. التي علي. يقوم بها العبد علي. النبي عليه الصلاه والسلام قال في دعائه اذا صلى على الميت اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان لماذا؟ لأن الأعمال بالجوارح هذه يتمكن منها الإنسان في حالة الحياة في حالة الحياة لذا قال من أحييته منا فاحيه على الإسلام فالإسلام هنا يفسر بالأعمال الظاهرة وهذه الأعمال الظاهرة لا يستطيع الإنسان أن يفعلها إلا إذا كان حياً أما عند الموت لا يستطيع العمل لا يستطيع العمل وإنما عندئذ لا يملك إلا الاعتقادات والأعمال الباطنة ولذا قال ومن توفيته منا فتوفه على الايمان لانه عند الوفاه لا اعمال ظاهره يستطيع ان يفعلها واضح هذا المعنى ولذلك المحققون من اهل العلم يقولون كل مؤمن مسلم كل مؤمن مسلم فمن حقق الايمان الباطن حقق الاعتقادات الباطنه فلا بد انه مسلم يؤدي الاعمال الظاهره لكن ليس كل مسلم مؤمن لماذا لانه قد يحقق الاعمال الظاهره قد يحقق الأعمال الظاهرة من الصلاة ودفع الزكاة والحج وغير ذلك لكنه لم يحقق الأعمال الباطنة لم يحقق الاعتقادات الباطنة كيف ذلك بأن يكون منافقا أظهر الإسلام لكنه لا يزال على الكفر والعياذ بالله وهذا حال المنافقين كما قال رب العالمين يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وعليه فلا يتحقق الايمان الا وانبعثت الجوارح في اعمال الاسلام الظاهره واذا كان الايمان ضعيفا الأعمال القلبيه الاعتقاد القلبي ضعيف فيكون العمل الظاهر ضعيف فلا يكون مؤمناً تام الإيمان فيكون مؤمناً ناقص الإيمان كما قال رب العالمين قالت العرب أمن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم فهل هم منافقون الجواب لا لم يكونوا منافقين بالكلي على الصحيح من اقوال المفسرين ولكن ايمانهم كان ضعيفا لم يستقر استقرارا راسخا في قلوبهم لم يصلوا بعد إلى هذه المرحلة العالية وهنا مسألة وهي أن الأعمال تدخل في مسمى الإسلام وكذلك تدخل في مسمى الإيمان بمعنى أعمال الإسلام يدخل فيها إخلاص الدين لله النص لله ولعباد الله سلامة القلب للمسلمين من الغش والحسد والحق وغير ذلك هذه أعمال الإسلام وكذلك من أعمال الإيمان وجل القلوب من ذكر الله جل وعلا خشوع القلب عند سماع الذكر والقرآن تحقيق التوكل على الله جل وعلا الخوف من الله سرا وعلانيا أرضى بالله ربا بإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا تقديم محبة الله على محبة ما سواه تقديم محبة رسول الله على محبة ما سواه البغض في الله والحب في الله العطاء والمنع لله رب العالمين وهكذا فهذه كلها من أعمال الإيمان وعليه فلا يمكن أن يكون الرجل مؤمنا بلا عمل لا يمكن أن تفصل بين الإيمان والعمل هذا يستحيل أما أصل الإيمان الذي هو التصديق بالله رب العالمين إذا زال من القلب زال عن العبد إيمانه فليس بمؤمن يعني ليس بمصدق بالله جل وعلا فهو كافر بالله رب العالمين أما إذا استقر هذا التصديق في القلب فإنه يتبع ذلك علامات تدل عليه ما هي هذه العلامات العمل بما جاء به هذا الدين فيقول انا مؤمن بدون عمل فليس بصحيح وايمانك يزداد بعملك وينقص بمعصيتك اما اذا ترك الرجل العمل مطلقا فلا يكون مؤمنا لا يعمل شيء اطلاقا ويقول أنا مؤمن هذا لا هذا يستحيل نعم, نعم. نعم. لا يمكن ماهذا المعنى هذا مسلم ولا مؤمن هذا مسلم ينطق بالشهادتين هذه علامه ظاهره على انه مسلم نحكم له عند اذن بالاسلام ثم ننظر في عمله بعد ذلك هل هو يؤدي حقها ام لا ان كان لا يؤدي حقها بان وقع في اعمال تناقض الشهادتين حكمنا عليه بما يستحق فالاصل ان الكافر اذا جاء بالشهادتين تقبل منه تقبل منه الظاهر. هذا في بدايه الامر ثم بعد ذلك ننظر يلزم بتعاليم الدين فاذا جاء بها جاء عندئذ بما يدلل على صدقه في شهادته اذا اعرض عنها ننظر للذي اعرض عنها عنه هل هو ما يستوجب الكفر ام لا فيحكم عليه على حسب حالته وضعت السوره اما المؤمن على تفسير أن الإيمان هنا الاعتقالات الباطنة العمل القلبي وأن الإسلام هو العمل الظاهر كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نقول بأنه إذا تحقق فيه الأعمال الباطنة العمل القلبي لا يمكن أن يتحقق فيه هذا العمل دون أن يعمل عملا ظاهرا واضح؟ فإذا ما حقق الايمان الذي هو الاعمال الباطنه ثم لا يعمل اعمالا ظاهره هذا لا يمكن لكن قد يحقق العمل الظاهر ولا يحقق التصديق القلبي الباطن كحال المنافقين يصلون مع النبي عليه الصلاه والسلام واضح جاءوا بعمل ظاهر يدل على انهم من المسلمين لكنهم اوطن الكفر فاظهروا الاسلام لما عز الله جل وعلا الدين وعليه نقول كل مؤمن مسلم لانه اذا وصل الى هذه المرحله بان كان الباطن صادقا لا لابد ان يظهر على اعماله على جوارحه ما يدلل على هذا الصدق الذي في قلبه بان يأتي بشعائر الدين بعكس لو انه اتى بشعائر الدين لا يعني هذا انه مؤمن وان حقق العمل الباطل فقد يفعله قد يفعله نفاقا وعليه نقول كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا ثم ان الرجل اذا امن وصدق النبي عليه الصلاه والسلام لابد أن يأتي بعمل يبرهن ويدلل على صدقه في دعواه ما هو هذا العمل؟ العمل الذي يتميز به المسلم عن الكافر مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لو أنه جاء بعمل يشترك فيه المسلم والكافر نقول بأنه تميز عندئذ الجواب لم يتميز الكافر قال الرحمه اليس كذلك؟ بلى والمؤمن يصل الرحم فهو مؤمن وجاء بصيله رحم هل تميز؟ لم يتميز لانه جاء بعمل يفعله المسلم والكافر لكنني اريد منه ان ياتي بعمل يتميز به المسلم عن الكافر لا يفعله الا المسلم ما هو؟ يصلي مثلا يذكر الله واضح؟ ولذلك مسألة نقول أن الأعمال شرط كمال أو شرط صحة هذه عبارة اصلا لا تصح ولم تكن مشهوره عند السر ولذلك لما ردد الناس هذه الإدارات حصل الاشكال الموجود الآن عند كثير من المسلمين وفتح باب ضلاله لكن العبارة المشهورة عند السلف ماذا كانوا يقولون يقولون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لا يمكن أن يكون إيمان بلا عمل مستحيل أن يكون إيمان بلا عمل فعبارة أن العمل هل هو شرط صحة أم هو شرط كمال هذا غير صحيح هذا الطرح أصلا خطأ هذا طرح أصلا خطأ لا يصح مثل هذا الطرف واضح لان هناك من الاعمال ما يفعله الانسان فيزداد ايمانا به وهناك من الاعمال ما يتركها الانسان فيقل ايمانه ولا يذهب وهناك من الاعمال ما يفعلها الانسان فيذهب ايمانه فالعبارة ليست على إطلاقها فعبارة أن الأعمال هل هي شرط سحر أم هي شرط كمال عبارة خاطئة من أساسها ولم تكن معروفة عند السلف لكننا نقول بأن الأعمال داخله في مسمى الإيمان ما معنى هذا باختصار؟ أنه لا يمكن أن نتصور ايمانا بدون عمل. فلا بد أن يقترن بالإيمان عمل وهذا العمل الذي لا بد أن يقترن بالإيمان هو العمل الذي يتميز به المسلم عن الكافر لماذا أقول العمل الذي يتميز به المسلم عن الكافر؟ لأن هناك من الأعمال وهي أعمال صالحة يأتي بها الكافر. فاذا قال الرجل انا مؤمن ما علامه ايمانك يقول انا اصل الرحم اقول هذه ليست علامه ايمانك لماذا لان الكاف ايضا قد يصل الرحم بل لا بد ان تاتي بعلامه على ايمانك لا يفعلها الا المسلم واضح هذا باختصار شديد تفضل <تصفيق> نعم أنا لا اتكلم هنا عن اجر هذا العمل او ثوابه هل هو يقبل او لا هذا يفعله طاعه وهذا يفعله عباده ليس, ليس هذا قصد ليس هذا ليس هذا بحث, بحث, بحث, بحث. وانما انا اريد ان اوصل لك معلومه, معلومة, معلومة, معلومة وهي انه لا يمكن, يمكن ان اتصور إيمان بدون عمل ايمان بدون عمل هذا لا يمكن تصوره فلا بد ان ياتي الرجل باعمال تدلل على صدقه في الايمان فقصر الايمان على اعتقادات في القلب دون ان يظهر لها اثر على الجوارح نقول هذا يستحيل لا, لا يمكن بل لا بد ان تظهر على جوارح العبد اعمال تدلل على صدقه في قوله بانه مؤمن طيب ما هي هذه الاعمال نقول اعمال جاء الامر بها في الشريعه وهي مخصوصه بأهل الإيمان وليست الأعمال التي قد يفعلها غير المؤمن وجاء الشرع بإقرارها فهناك أعمال صالحة يفعلها المشرك جاء الشرع بإقرارها لكن المؤمن عندما يفعلها يؤجر لأنه يفعلها مطيعا ممتثلا أما الكافر فلا يؤجر عليها لأنه لم يفعلها مطيعا وممتفلا لكنه في الظاهر عمل بر أم ليس في عمل بر عمل بر, بر وضربت لك مثالا كافر يبر والديه ومسلم يبر والديه المسلم يؤجر على هذا البر لأنه يفعلهم امتفالا وطاعا لله أما الكافر فلا أجرى لأنه لم يفعلهم امتفالا وطاعا لله لكن رجل يقول أنا مؤمن نقول له ما علامة إيمانك يقول أنا ابر والدي نقول له هذه علامه غير كافية لماذا؟ لأن الكافر أيضاً يبر والدي أنا أريد برهانا على إيمانك بعمل يختص به المسلم لا يمكن أن يفعله كافي مثال أن نصل أن نزك أن يحج أن يصوم يامر بالمعروف ينهى عن المنكر وهكذا الى غير ذلك من الاعمال عرفت الان مقصود فهنا عرف النبي عليه الصلاه والسلام الاسلام بالاعمال الظاهره وعرف الايمان بهذه الاعمال الباطله وبينا الفرق بين الاسلام والايمان وقلنا بان الاعمال داخلة في مسمى الايمان فلا يمكن ان نتصور ايمانا بدون عمل والنبي عليه الصلاة والسلام بين في أحاديث كثيرة جدا جملة من الأعمال التي بين فيها بأن هذه الأعمال يفعلها المؤمن وصف المؤمن بأنه هو الذي يعمل هذه الأعمال مثال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد فسماهم مؤمنين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا المؤمن مرآة المؤمن المؤمن أخ المؤمن يكف عنه ضيعته ويقوطه من ورائه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. إلى غير ذلك من الاحاديث كثيرة جدا والتي بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعض أوصاف المؤمن. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان وهي الدرجة الأعلى من درجة الإسلام والإيمان. وفسره بقوله أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك فسر النبي عليه الصلاه والسلام الاحسان بقوله ان تعبد الله كانك تراه يعني ان العبد يعبد الله جل وعلا على هذه الصفه وذلك بان يستحضر قرب الله جل وعلا منه وكان الله جل وعلا بين يديه يراه وهذا ترتب على الخشيه والخوف من الله جل وعلا وكذلك ترتب عليه النص في العباده ما معنى النص في العباده يعني بذل الجهد في تحسينها واتمامها واكمالها وان تكون هذه العباده على الصفه الشرعيه التي ارادها الله منه وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا عبد المؤمن ربه كانه يرى ربه فانه يحسن عبادته ويتم عبادته ويكملها ولذلك في حديث أبي ذر قال أبي ذر اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أخشى الله كأنني أراه فإن لم أكن أراه فإنه يراني وفي حديث ابن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال اعبد الله كانك تراه وصى ابو الدرداء رجلا فقال له ايضا اعبد الله كانك تراه عمر بن الزبير رضي الله تعالى عنه خطب الى ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجبه ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر اليه وقال ابن عمر كنا في الطواف نتخايل الله بين اعيننا اشار الى ان المؤمن يستحضر قرب الله جل وعلا منه في عبادته فان لم يكن يرى ربه أن اذا لم يصل الى هذه الدرجه وهي الدرجه الاعلى والاسمه فينتقل الى الدرجه الثانيه وهي فان لم تكن تراه فانه أي إذا لم تصل إلى درجة استحضار أن الله جل وعلا بين يديك أنك تراه فلا شك أنك تؤمن وتقر بأن الله جل وعلا يراك فيستقر في قلبك بأن الله جل وعلا يراك فإنك تخشع في عبادتك وتحسن في عملك ولذا قال بعض السلف خف الله على قدر قدرته عليك واستحي من الله على قدر قربه منك فقال بعض العارفين اتق الله أن يكون اهون الناظرين اليك يعني عندما تقدم على معصية تخشى الناس ولا تخشى من الله جل وعلا تعظم نظر الناس اليك ولا تعظم نظر الله جل وعلا اليك تجر على معصيتك وهذا مقام عظيم والله جل وعلا ذكر في كتابه ايات كثيره يدلل فيها على قربه من عباده وانه يعلم احوالهم ويسمع كلامهم ويرى اعمالهم هو قريب منهم قريب بعلمه وبصره ليس قريبا بذاته والا فالله مستو على عرشه فوق السماء قال رب العالمين واذا سالك عبادي عني فاني قريب وقال رب العالمين هو معكم اين كنتم وقال رب العالمين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضي من قول في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان احدكم اذا قام يصلي فانه يناجي ربه او ان ربه بينه وبين القبلة قال بكر المزني رحمه الله تعالى من مثلك يا ابن آدم خل لي بينك وبين المحراب والماء كلما شئت دخلت على الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجم فالإنسان عندما يدخل في صلاته فكأن يناجي ربه جل وعلا ومن وصل إلى استحضار نظر الله إليه في حال ذكره وعبادته وطاعته استأنس بالله رب العالمين واستوحش من الجلوس مع المخلوقين لسنة إذا وصل إلى هذه المرحلة واستحضار نظر الله جل وعلا إليه فإنه يأنس بربه يأنس بربه وينقطع طمعه في المخلوقين قال أبو سامة دخلت على محمد بن النضر الحارثي فرايته كانه منقبض فقلت كانك تكره ان تؤتى يعني لا تحب ان ياتي الناس اليك قال أجل. فقلت له أوى ما تستوحش يعني لا تشعر بالوحشه والوحده فقال كيف استوحش وهو يقول انا جريس من ذكرني شيري لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قيل لي مالك مغول وهو من رجال الكتب السته كان إماما في العلم والعمل وهو جالس في بيته يجلس وحده إلا له ألا تستوحش فقال أو يستوحشه مع الله أحد وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول من لم تقر عينه ذك فلا قرت عينه ومن لم يأنس بك فلا أنس وقال مسلم بن يسار ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوه بمناجات الله عز وجل وقال إبراهيم بن أدهم أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك حتى لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك وترسخ.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 وشوق الجائع إلى الطعام الطيب ويكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأحلى من الماء العذب الصافي في اليوم الصاف كثير من الناس يشعر بالملل إذا جلس بمقدمة يريد الخلطة ونالس مع هذا وذلك والخلطة شر إن لم تكن الخلطة على طلب علم مدارسه درس او على ذكر الله جل وعلا في شر شر فان الانسان لا يسلم ولا امن ان يستدرج فيها الى الغيبه والنميمه والقيل والقال فلذلك لذلك ينبغي على الانسان الا يختلط بالناس الا على قدر الحاجه لا سيما في هذا الزمن لان الاختلاط بالناس شر كله الا ما رحم الله طيب اسمع الاصحاب تسمر بالليل ضيع الوقت فلا انت في عمل دنيا ولا انت في عمل اخر اما من يجلس بمفرده ويشعر بالملل لانه لم يعمر هذا الوقت بما ينفعه أو يجعله يردم من القران من ذكر الله جل وعلا ينظر في سيره اهل العلم يقرا في سيار الصالحين يقرا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام يعني لم يكن يعني من المهتمين بمطالب العلم يقرأ في السير الصالحي كتاب من كتب السير والتراجم يقرا صفه الصفوه مثلا يقرا في السير النبويه مختصر السير لابن هشام يقرا في رياض الصالحين يتعرف على النبي عليه السلام يتامل ذنبا الذي جناه فيما مضى من عمره يتامل مصيرا ورجوعه الى الله جل وعلا هل هو مقدم عليه بعمل صالح أم بغير ذلك وهكذا حتى قال مسلم العابد لولا الجماعة ما خرجت من دابي أبدا حتى أموت قال ابن رجب عليه رحمة الله فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته أن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لتخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا نعم الإسلام والإيمان والإحساس ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل لما ساله عن الساعة قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل يعني الخلق كلهم في وقت الساعة سواء علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء فالله جل وعلا استأثر بعلمه كما في حديث ابو هريرة الذي قال فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيب يعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدى وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله عليم خبير في حديث ابن عمر عند البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام من قال مفتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ثم قرأ هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وفي المسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت مفتيح كل شيء إلا الخمس إن الله عنده علم الساعة إلى الآية فلما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يعلمها لا أنا ولا أنت ولا أحمل الناس أن الله جل وعلا استأثر بعلمها سأله عن علامات الساعة التي تدل على اقترابها فذكر النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل علامتين العلامة الأولى أن تلد الامه ربتها والمراد بربتها يعني أن تلد الامه سيدتها ومالكتها الحديث الآخر أن تلد الامه ربها هذا إشارة إلى فتح البلاد وكثرت الرقيق حتى تكثر السراري تسر الرجل بما شاء من النساء ويكثر اولادهن ويكون له من هذه السراري أولاد فتكون الأم رقيقة لسيدها الام هي رقيقة عند سيدها وانجبت منه ولدا ويكون الولد بمنزله السيد فيكون هو السيد لامه وهذا معنى ان تلد الامه ربتها وبعض اهل العلم قال معنى قوله تلد الامه ربتها او ربها بان يجلب الرقيق وتجلب البنت ثم تعتق البنت فتصبح حرة ثم تجلب الأم فتشتري البنت أمها فتكون البنت مالكة لأمها فالأم رخيخة والأم أمه وتكون البنت هي السيدة وهي لا تعلم أنها أمها وقد وقع هذا في الإسلام العلامة الثانية التي ذكرها النبي إسلام قال أن ترى الحفاة العرات العالة, العالة. العالة يعني الفقراء رعاء الشاء يتطاولون في البنيان يعني ترى الفقراء الذين يرعون الشياه رعاء الشاء أو رعاة الشاء يتطاولون في البنيان والمراد أن يصبح رؤوس الناس أسافلهم الأسافل هم الرؤوس ويكثر عندهم الأموال ويتطاولون في البنيان في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا تقوم الساعه حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع لكع ابن لكع يعني الرجل السافر الذي لم يكن له شان يصبح هو من, من يملك الاموال وتواقع وفي حديث عند الامام احمد بث انس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بين يدي الساعه سنون خداعه يتهم فيها الامين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضه قال وما الرويبضه قال السفيه يتك... السفيه ينطق في امر العامه وفي روايه الفاسق يتكلم في امر العامه يعني في الامور الاضافيه الأمور العامة التي تنزل بالام يتكلم فيها السفهاء يتكلم فيها في الساعة. مثل ما يحدث في هذه الايام فالأمور التي تنزل بالأم أمور عامه أمور مهمة الكل يتكلم فيها هذه من علامات الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر عليه الصلاة والسلام ايضا أن من علامات الساعة يوسد الأمر إلى غير أهلا لما جاءه الرجل يسأله عن الساعة فقال يا رسول الله ماذا الساعة لا يجبه كأنه كره ما قال كره السؤال ثم قال أين أراني السائل على الساعة أين هذا السائل عن الساعة فقال قال أنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فأصبح كفاة العراه رعاء الشاه أهل الجهل والجفاء هم رؤوس الناس اصحاب الثروات الاموال يتطورون في البنيان فإذا ما وصل الناس الى هذه الحاله يفسد نظام الدنيا والدين يفسد نظام الدنيا والدين وهذا هو الواقع لانه يصبح الملك على الناس من كان سفيها ومن كان حقيرا ومن كان فقيرا وتنعكس الاحوال فيصدق الكاذب يكذب الصادق، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، ويعلو صوت الجاهل، ويسكت العالم، ولا يسمع للعالم. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من اشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علم كما هو الواقع, يلي الواقع. يلي وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان والنعكاس يلي الأمور وعند الحاكم حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إن من اشراط الساعة أن يوضع الأخيار وأن يرفع الأشرار يرفع الأشرار هم الساده والساسة والقادة والأخيار لا وزنبادة ولا يسمع لهم ولا يؤبه لهم بل يضللون ويخطئون ويرد عليهم انتم لا تفقهون انتم لا تفهمون انتم لا تعرفون الواقع انتم جهلاء لا علم بالشريعه ولا علم بالسياسه هذا الواقع الذي اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان من علامات الساعه تطاول في البنيان قال يتطاولون في البنيان وهذا إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام يذم التباهي و خصوصا في البنيان ولم يكن إطالة البنيان معروفا في سمن النبي عليه الصلاة والسلام بل كان البنيان قصيرا على قدر الحاجة في حدث عند البخاري عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيته متواضعة قال ابن السائب حريف ابن السائب عن الحسن قال كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه فأتناول سقفها بيدي وعمر رضي الله تعالى عنه يروى عنه أنه كتب لا تطيل بناءكم فإنه شر أيامكم قال يزيد ابن أبي زياد قال هذيفة ابن اليمان لسلمان الفارسي ألا نبني لك مسكنا يا أبا عبد الله قال لنا لتجعلني ملكا. قال لا ولكن نبني لك بيتا من قصب ونسقفه بالبواري إذا قمت كاد أن يصيب راسه وإذا نمت كاد أن يمس طرفي سلمني لك أبل بهذا الوصف قال كأنك كنت في نفسك كأنك عرف ما اريد هذه جملة من العلامات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة في جملة من الاحاديث ومن ذلك التباهي أيضا بالمساجد وبناء المساجد تزخرف وتزين وترفع ولكنها تخرب فلا يذكر فيها الله جل وعلا إلا قريب ولا يطلب فيها العلم ولا يعبد فيها لله رب العالمين وعند ابن ماجه من حديث انس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقوم الساعه حتى تباهى الناس في المساجد هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين